موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طال عيسى بن مريم اللهم ربنا, اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون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 عذبه عذابا فاني اعذبه عذابا فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين